بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من إقرأ وربك الأكرم إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم Kala, Inna insan la yatuha. Kala, Inna insan la yatuha. Allahu astaghfirullah. Inna ila Rabbika roja. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى Araaitain kethera, atau Allah? Araaitain kethera, atau Allah? Aamam yagla bi an Allah ya Allah? Aamam yagla bi an Allah ya Allah? Kala, kala, Lahihlah nafkah bin nasiyah, lahirlah nafkah bin nasiyah, nasiyah kahzibah khawtiah, nasiyah kahzibah khawtiah, fal yadgonaadiyah, سندع الزبانية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد وقطرب لا تطعه واسجد وقطرب